18 أشعلناها بدينا والعالم كله عم يتخرج علينا يا فلسطين نزلك عالجم رمشينا والنصر قرم يا يمه وتعدينا 18 أشعلناها بدينا والعالم كله عم يتخرج علينا اشعلناها بيدينا والعالم كله عم يتخرج علينا يا فلسطين اشلق عالجغر مشينا والناصر قرب يا يومة وتعدينا والناصر قرب يا يومة وتعدينا هي هي هي نادي والشهدات نادي حماس نادي حماس نادي والشهدات نادي والشهدات نادي سيد طب وعزم عزي ورجوله البنة والقزم رمز البطوله عيمة عقل وعياش واحمد ياسينه رمتيس سعيد الزياب نيزان ريانه أخشى نكبطك بيه على اليرودة دورة دورة على اليرودة